فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قالوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ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 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتننني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّدْتُمْ فِي يُوسُفْ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا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 فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني مِنَ من مَا ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا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 وَتَفْصِيلَ كل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ا ل تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ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 عاالم الْ الغَيْبِ والشَّهادَة الكَبير المتعَال سَوؤُم مِن كُن أَصََّ القَوْلَ وَمنَن جَهَرَ بِ وَمننْ هو مستُسَْقْف بالِالليْلِ وَسَارِبٌ بَِّهار لَ مقببَةُ مِن بَْ يَديَيْهِ وَمنِنْ خَْفِهِ يَحفَظونَهُ مِن أَمرْر الله